اخذ العهد عليهم واخذ العهد عليهم انه لا رب معبود حق غيره يقول في شرح اخرج اي الله تبارك وتعالى فيما مضى في الزمن الذي قد مضى بعد خلق ادم عليه الصلاه والسلام من ظهر ادم ابي البشر ذريته كل من يوجد منهم الى يوم القيامه كالذر كهيئته الذر اللي هو النمل فاقد عز ودلل العهده عليهم تفسير الراه انه هو ربهم لا رب معبود مستحق للعباده بحق غيرهم سبق الكلام على ان الاله هو المعبود بحق يقول والا فكم قد اتخذ اعداؤه من ارباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم لا رب معبود بحق غيره قال الله تبارك وتعالى: فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسنتهم ألسنت ربكم قالوا بلى شهدنا أم تقول يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكننا ذريّة من بعدهم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وعن أم ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الارض من شيء فكنت مفتديا به قال فيقول نعم فيقول قد اردت منك اهونا من ذلك قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي اخرجه في الصحيحين هذا الحديث نص واضح في ورود هذا العهد والميثق كما ذكره الشيخ رحمه الله ورد على من زعم ان الذي كان يوم فتح الله ظهر ادم كان هو التقدير فقط الى طريق الجنه وفرض السعي هذا الحديث نص طريف قال قد اخذت عليك في ظهر ادم وانه ظهر ادم عليه السلام قد اخذ منه واراد الله شرعا منهم اهون من ان ينفقوا مثل الارض ذهبا وانما اراد ان لا يثق بي شيئا اراد ذلك شرعا واخذ عليهم العهده بذلك تبين بهذا ان العهده الماخوذ على الربوبية وعلى الالوهية كما ذكره المطنف النظم رحمه الله وجزاه خيرا يقول اخذ العهد عليهم انه لا رب معبود بحق غيره يعني اذا كان على انه الرب عز وجل الخالق الرازق المالك المدبط وانه سبحانه تعالى الامر الناي قل معبود عز وجل وهذا في الحقيقة احد معاني الربوبية احد معاني الرب بمعنى المعبود ايضا وان كانت يعني غير مشهوره لكنها ذكرها اهل اللغه ذكرها في معطيه في تفسيره عن معنى كلمه الرب فهي بمعنى الاله ايضا ولا شك ان هذا الحديث نص في قال اخذت عليك الا تشرك بي اخذت عليك في ظهر الى ما الا تشرك بي فتبين بذلك ان فعل العبد مقصود وهو ان توحيد الرب بافعال العباد وهو توحيد الالهيه من ضمن ما اخذ عليه الميثاق وعلى هذا اتفق كلمه السلف رضوان الله تعالى عليهم او لم ينقل عن السلف غير ذلك يعني ارى ادق يعني لم ينقل عن السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابه والتابعين غير غير ذلك وان توهم بعض اهل العلم شيخ الاسلام تيميه وابن القيم ومن وثقهم ان السلف لهم فيها قولان والحقيقه انه لم ينقل عن السلف رضوان الله عليهم قولان في هذه المساله بل يثبتون كلهم اخذ الميثاق على كل ذريه ادم عليه السلام اذ اخذ الله ذلك العهد عليهم اذ مسح ظهر ادم واستخرج ذريته كما دلت على ذلك الاثار الاثيث قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى اخذ الميثاق من ظهر ادم عليه السلام بنعمان يوم عرفه فاخرج من طلبه كل نعمان مكاد اخرج من صدره كل ذريه راها فنظرها بين يديه ثم كلمهم قولا يعني مقابله قال تعالى الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريته من بعدهم افزوليكم بما فعل المبطلون هذا حديث رواه احمد والنسائي والحاكم وقال صلى الله عليه وسلم ولم يخرجاه ورؤية من طرقهم كثيرة موقوفا ورؤية مرفوعا صحه الشيخ الألباني في صاحي الجامع ورواه ابن أبي عاصم في السنة ورواه أيضا أحمد والبهيقية في الأسماء والصفات والقبريه في تشهير وهذا أيضا كأنه كونه موقوفا ومرفوعا كونه مرفوعا ثبت بأنه صحيحة فلا معنى لرده أبدا وهذا يدل دلالة نطقيه في الحقيقه على اخذ الميثاق اذ استخرج الله عز وجل الذريه كلها من طلب ادم عليه السلام وذراها بمعنى خلقها وان الميثاق كان مع مس ظهر ادم عليه السلام كان عندما سفا وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سئل عن هذه الايه فاذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس ذو ربكم قالوا بلى الايه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ان الله خلق ادم عليه السلام ثم مسح ظهره ليمينه فاستخرج منه ذريه قال خلقت هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريه وقال خلقت هؤلاء للناس وبعمل اهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ذا فيما العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلق الله العبد للجنه استعمله باعمال اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخل به الجنه واذا خلق العبد للنار استعمله باعمال اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخل به النار اضر فيه ضعف وقد حسنه الترمذي وصححه المحباني ضعف الشيخ الالماني في بعضه لكن المعنى ثابت من طرق متعدده لا شك في ذلك وهذا الحديث قد تضمن امرا اخر غير الميثاق هذا الحديث تضمن التقدير ويظهر والله اعلم انه كان يعني ايضا معه كتابه اذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بولود كتابين كتاب فيه اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وكتاب باسماء اهل النار واسماء ابائهم بهذا التقدير يوم القبض يوم قبض الله قبضتين قبضه من ظهر الامن عن اليمنى بيميني وقبض قبضه من صفحه ظهري الايسر بيده الاخرى سبحانه وتعالى او بشماله فقد صح بذلك الحديث وان الله جعلهم فريقين جعل اهل اليمين اصحاب الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون وهذا يبين عدله سبحانه وتعالى وفضله عز وجل ورحمته على عباده المؤمنين واخبر ان اهل النار اهل الشمال يعملون بعمل اهل النار وبه يدخلون النار هذا عدله وذاك فضله فضل الله عز وجل على اهل اليمين جعله من اهل قبضه اليمين بمنه وكرمه قبل ان توجد منهم الاعمال وقبل ان يولد منهم الصلاح جعله الله عز وجل من اهل قبضه اليمين هذا فضله عز وجل و الاخرون ما ظلمهم فانه ان قدر عليهم عز وجل ذلك فانه قدر عليهم باسباب ولم يظلمهم اذ لم يدخلهم النار بغير عمل بل بالعمل كما ذكرنا في مساله الاراده الشرعيه والاراده الكونيه قبل ذلك مرات وقلنا ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا كما اخبر عز وجل ولكن الناس انفسهم يظلمون وان العمل مأمور به بل السرف عندما كانوا يسمعون الايات والاحاديث الداله على سبق القدر وانه بعمل يزدادون اجهادا في العمل لانهم عالمون ان الامور بالاسباب وان الله قدر النتائج باسبابها ولم يقدرها مجرده عن الاسباب نقول ان هذا الحديث تضمن امرا اخر غير ما ذكر في الايه الكريمه ولكن الاقتران بين الامرين هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يذكرها في تفسير الايه وذلك انه عند اخذ الميثاق كان هناك تقدير كما ان الناس في الدنيا كذلك عامهم الله بالدعوه وخص بالهدايه من شاء قال الله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فعمل جميعها بالدعوه كما ان الاراده الشرعيه يخاطب بها المؤمن والكافر وخص سبحانه وتعالى من شاء هدايته بارادته الكونيه وهو عز وجل اعلم بخلقه واعلم من يناسبه الهدى فيضع فيه الهدى واعلم بمن يناسبه الضلال فيخلق فيه الضلال وهو اعلم حيث يجعل رسالته وهو اعلم بالشاكر وهو اعلم بالظالمين سبحانه وتعالى فالغرض المقتضود ان مع اخذ الميثاق على الجميع وهو يبين الاراده الشرعيه وهو المرفوض حديث ان قد اردت منك اهون من ذلك هذه اراده شرعيه كما ان الشرع يخاطب به الجميع اما الهدايه هدايه التوفيق الاراده الكونيه فقد خصت بها اهل اليمين هدايه التوفيق واخص اهل الشمال باراده أن يكونوا من أهل النار وبعمل أهل النار يعملون وفي إثبات العمل العبد من الله عز وجل وإذا علم العبد ذلك ظل خائفا لا يدري بما يختم له ومن أي القبضتين كان وإذا رأى فضل الله عز وجل عليه بطاعة وإيمان علم أن ذلك قد تبق به القدر قبل وجوده فليعلم أن فضل الله سابق فقد ينظر إلى فضل الله لا ينظر إلى عمل نفسه ولا الى الجهاد فان العمل كان بفضله عز وجل فلا يطغى بالعجب ولا بالغرور ولا بالكبر ولا بمدح النفس وتزكيتها بل الله يزكي من يشاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمه هو خالقها من ذريته الى يوم القيامه وجعل بين عيني كل ينس كل انسان منهم وبيضا من نور والوبيض ده يبريق ثم عرضهم على ادم فقال اي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فراى رجلا منهم فاعجبه وبيض ما بين عينيه فقال اي ربي من هذا قال هذا رجل من اخر الامم من ذريتك يقال له داوود قال ربي وكم جعلت امرا قال 60 سنه قال يا ربي زده من عمري 40 سنه فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت فقال او لم يبق من عمري 40 سنه قال او لم تعطها لابنك داوود قال فجحد ادم فجحد ذريته ونسي ادم فنسي ذريته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وابو يعلى وابن منده في التوحيد والصحاح والالباني في طريقه الطحاويه وفي التباني هذا في اثبات استخراج الذريه وذكر ما كان من ادم عليه السلام بشان داوود وودود النور بين عيني كل واحد منهم على قدر ايمانه الذي يكون وفي الحديث دليل على ان على بطلان من يقول ان الدنيا تبعت ابد سنه او ان الدنيا تحسب من عمر من ايام سيدنا موسى عليه السلام الى يوم القيامه وان ذلك هو نصف اليوم ونصف اليوم للنصارى او ما بين الفجر الى ال الى الظهر يظن ان ذلك هو اول الدنيا وليس كذلك حتى يقيس عمر الامه ونحو هذا هذا الرد الواضح من اجل ان سيدنا داوود عليه السلام من اخر الامم هذا رجل من اخر الامم من ذريته يقال له داوود ومعلوم ان بين داوود وموسى يعني عمر لا يزيد على يعني مئات السنين دون ال1000 هو معلوم ان هذا كله من اخر الزمان فاذا كان الامر كذلك فنحن في اخر الزمان منذ زمان بالنسبه الى ما مضى من عمر البشريه والحديث الذي ذكر في تمثيل عمل الامه بمن استاجر اجراء بالنسبه الى ما مضى تمثيل عمل الامه بالنسبه الى ما مضى كما استاجر اجراء من الصبح الى الظهر ومن الظهر الى العصر ومن العصر الى المغرب انما هو بالنسبه الى ما كان يعني ليس من اول ظهور الدنيا ولكن بالنسبه الى نزول التوراه او نحو ذلك وهو على سبيل التمثيل والتقريب لا التحديد والا كما ذكرنا فنحن في اخر الزمان ولا شك ان الساعه قد اقتربت وبعث النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك بل وكما ذكرنا ان من داوود عليه السلام من اخر ذم داوود عليه السلام من اخر في اخر الزمان وأما المتقدمون فالله أعلم بهم ولذا يعني الصحيح أنه من بعد عاد لا يعلم أحد عدد الأجيال كما قال سبحانه وتعالى ألم يأتيكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثموت والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فمن ذكر عددا معيما قد خالف ظاهر القرآن والله أعلم وعلم قال ربي قال النبي عليه السلام عن ادم عليه السلام قال ربي وكم جلت عمرا قال 60 سنه قال اي ربي زده من عمري 40 سنه فعمر داوود عليه السلام 100 سنه بهذا الحديث الواضح وذلك ان 60 سنه اعطاها الله عز وجل اياه من غير سبب و40 اخرى اعطاه اياها بسبب هبه ابيه ادم له من عمره 40 سنه وهذا مثال واضح جدا في مسألة الزيادة في العمر في علم الله عز وجل وفي الله وفي المحفوظ أن أجل داود مئة سنة وكذا أن آدم عليه السلام أجله ما قدره الله ناقص الأربعين سنة التي وهبها لابنه داود فعمر داود قد زيد فيه قد زيد بسبب من الأسباب فهو في علم الله الأول فهو في علم الله الأول وفي كتابه في اللوح المحفوظ عمره 100 سنه 60 اعطاه الله عز وجل اياها جعلها الله عز وجل لا و40 وهبها له ابوه ادم هذا يدل على ان العمر قد يزاد زياده حقيقيه نسبيه بالنسبه الى ما كان يمكن ان يقع لو لم يكن هناك هذا السبب الذي به زياده العمر فاذا علمنا قول النبي عليه الصلاه والسلام من احب ان ينسى له في اثره او يبارك له في رزقه فليصل رحمه وان بر الوالدين كذلك رادت اثار وهو من صله الرحم بلا شك يزيد في العمر وهذه الزياده ليست فقط البركه بل زياده حقيقيه فعلا ولكن نسبيه في علم الله عز وجل الامر واحد لا تبديل فيه ولكن كما ذكرنا شيء بسبب كما يعني هذه الزياده بالنسبه الى ما لم يكن لو كان فلو لم يهب آدم عليه السلام لداود هذه الأربعين لكان عمره ستين ولكنه وهباه إياه أربعين فطار عمره مئة فهذا سبب زيادة نسبية وكذا النقص في قوله سبارك تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه فالنقص هذا موجود في كتاب الأول نقص أربعين من عمر آدم نقص نسبية ومكتوبه في كتاب الأول أن عمره ستين نقص هذا ال40 يعني عمره المحدد له بدون هذه ال40 لانه وهب 40 لداود عليه السلام فالنقص ايضا نقص حقيقي نسبي بالنسبه الى ما لم يكن له كان فلو لم يهب ادم تلك ال40 لا كان عمره يعني ذلك العمر الذي قدره الله له لولا انه وهب ولو هنا ببيان ما قدره الله عز وجل بالادله وليس على سبيل التشكك على القدر الذي هو مذموم من اللوم الغرض المقصود ان الزياده وان نقصان حقيقي بسبب زياده البر مثلا وطول الرحم يزاد زياده حقيقيه نسبيه الى ما لم يكن والله اعلم قال فلما انقضى عمر ادم اي الذي في علم الله وفي الكتاب الاول وهو الذي يذكر الله سبحانه وتعالى لكل انسان بقوله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فهذا الأجل لا تأخير فيه ولا تقديم ولا ساعة واحدة ولذلك نقول لا تعارض لأن الأجل في علم الله وفي اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل وأما بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان إيه اللي كان ممكن يحصل لو ما كانت حصلة الأسباب دي فهذا الذي يحتمل الزيادة ويحتمل النقطان الله أعلى الله قال فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت فقال الا لم يبق من عمري 40 سنه فكان الله عز وجل اعلمه ذلك او انه كان ناسيا لما وهب من لابنه داوود وهو الصحيح انه كان ناسيا قال ولم تعطها لابنك داوود قال فجحد ادم الجحد معناه النسي ويمكن ان ينسى الانبياء ويمكن ان يمشي بناء على ذلك كما ان النبي عليه الصلاه والسلام قيل له يرى الله اقصرت الصلاه ام نسيت فقال ايه لم تقصر ولم انسى فنفى النبي عليه الصلاه والسلام مع انه كان قد نسي قالوا بل نسيت يا رسول الله فيمكن ان ينسى النبي وبناء على ذلك ايه يمشي فالجحد معناه النفي نفى ان يكون اعطى لابنه داوود لانه نسي وهو هذا الامر كان بعد خلقه ويظهر الله يعني يعني ان ان هناك هذا الامر وانشئ ذريته كذلك النثاق الذي اخذ عليهم وهذا مشابه لابيهم فكما نسى ادم انه وهب لابنه داوود 40 سنه نسى ذريته انهم اخذوا انهم اخذ عليهم عهد بان لا يشركوا بالله شيئا وانفوا ذلك فاكثر الناس اذا قلت لهم انت قد اخذت على نفسك العهد اخذ الله عليك العهد وعاهدت الله على الا تشرك بي يقول انا ما ما صنعت ذلك وهذا بسبب النسيان وهذا والله امر مشهود محسوس في حياه الانسان فالم يعني لو تامل الانسان السنتين الاولين من عمره يقولون له كنت تفعل كذا كنت تفعل كذا وكنت تفعل كذا ابوه وامه الم يقع ذلك كل واحد يقول ايوه انا قالولي ان انت خبطت في السرير في حاجبك الشمالي وبتاع موجوده والله ما فاكر حاجه هو سبحان الله خلق يعني خلق ربنا عز وجل عقل الانسان ان هو لا يستوعب الذاكره في في تلك المده من العمر وبالتاكيد كان يبكي كثيرا كان يبحك ولا يتذكر منا احد شيئا من ذلك ولا ذره خلال سنتين يمكن لما يكون عنده ثلاث سنين يفتكر يعني شبه موقف يبدا عند ست سنين يفتكر ايه اللي كان بيحصل ويمسك كتير جدا فما الماني منسيان علشان انت مش فاكر تمتمتي الصحيح ان هو اذا اخبره اسبقه الذي لا يكذب يجب ان يقبل خبره فاذا اخبره الله عز وجل فهذا واجب على كل انسان فاذا كان يعني لا يجدي ان يقبل هذا الخبر فاذا كان يقبل خبر هذا هو امه فيما هو جازم بانه يعني لا يتذكر من شيء لا يقبل خبره ويقبل خبر غيرهم من انه كان يفعل كذا وكذا وحدث له كذا وكذا فاذا اخبره خالق السنة الأرض لابد الاولى بقى ان الانسان وهو جنين ما يكونش فاكر حاجة والجنين بيعمل حركات كثيرة جدا في بطن أمي حد يفتكر كان بيعمل ايه حد شفاكر هو كان بيعمل ايه كان بيحرك كتير كان بيحرك شوية وساعات يتصور وهو بيتحرك وممكن يعرضه فيلم فيديو وهو جوا ويقول له هو, هو دا انت دلوقتي بقى فيه الحكاية دي يعني مصورين افلام فيديو الله اعلم اللي تصور ده زمان دلوقتي عايش على وجه الارض بيصوروا فيلم التكوين الانسان اللي مبين صوروا فيلم دخلوا كاميرا بعد جماع رجل بامراه ودخلوا كاميرا صغيره وطورت ازاي الحيوان المنوي يلقح الايه البيضه حد فاكر مع ان هذا هو الانسان يبقى بلاولا بلاولا ان يكونش فاكر لما كان له روح قبل ان يتكون جسدا ان احاديث ذكرنا دول على ارواح وجدت قبل الاجساد يبقى جاهل جدا من يقول لا ما حصلش ما اخذناش عليه ولا فاكرين حاجه من الكلام ده صح ما انتش فاكر بس اخبارك اما يلزمك خبره و قد ذكرك به في القران فلا يجوز لك ان تجحد ولا يجوزك ان تكذب ولذلك لا يقبل مثل هذا كما ان هذا نبي انقضى اجله عندما جاءه الملك الايه الموت انه اعطى من عمره 40 سنه الايه اللي داوود واليسيان ولم يكن مؤثرا في انه قد جاء اجله وانقضى اجله اتاه ملك الموت وقبر روحه والله اعلم واعلم يقول وقدره يعني غير من غير وجه ام ابي ريره رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ورواه ابن ابي حاتم بتفسير نحو ما تقدم الا انه قال الى ان قال ثم عرضهم على ادم فقال يا ادم هؤلاء ذريتك واذا فيهم الاجدم والابرط والاعم وانواع الاشقام فقال ادم يا ربي لماذا فعلت هذا بذريتي قال كي تشكر نعمتي وقال ادم يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا قال هؤلاء الأنبياء ويا آدم من ذريةك ثم ذكر لقطه داوود كما نحن ما تقدم ذكرونه كثير من روايه ابن ابي حاتم وغير واحد روى هذا يدلنا على يعني حكمه الله سبحانه وتعالى فيما قدر من التفاوت بين البشر كثير من الناس يعني يقول لماذا لم يعف الله سبحانه وتعالى كل الناس يعني يجعلهم فريقا واحدا كما لم يعطيهم كلهم ايمانا او هدايه الله عز وجل اراد ان تشكر النعمه لو اعطى كل الناس نفس النعمه نادر جدا من يتذكر هذه النعمه كنعمه الهواء والشمس والقمر والارض والانهار والجبال خبرونا من يشكر الله على هذه النعم اكثر الناس يشكرونه على الطعام والشراب وخصوصا اذا رأوا من يحرم من الطعام والشرط او اذا جعل انسان نفسه فهذا اشد في تذكيره بالنعمة وكذا نعمة الهواء والله نعمة عظيمة لا يدركها الا من حرب منها الذي يعني اغتم نفسه وقرب في نفسه يجد ضيق شديد لما يأخذ نفسه استريحه لها الحمد لله استريح فاذا رأيت انت من ابتلي بذلك عريس نعمه الله عز وجل بشيء يتكرر كل دقيقه على الاقل 20 مره او نحو من 20 مره فسبحان الله فاذا رايت الاجدم الابرس والاعم علت نعمه الله عز وجل بسلامه الحواس سلامه الجلد وسلامه البدن وهكذا اعضاء اعظام اذا رايت من اظله الله علت نعمه الله بالايمان كما يقول المؤمن في الاخره لما راى قارنه الكافر في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي فكنت من المحضرين وهذه عبادة لا تحصل إلا إذا وردت ضد إذا ورد من يكفر بالله ومن يضل فيعرف المؤمن قد رده ذلك اسمع إلى قول الصحابة رضي الله عنه ومعه النبي عليه الصلاة والسلام يقولون اللهم أو في رواية أخرى والله لو لله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صننا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا يستشعر نم حسين بخيمة عظيمة جدا بنعمة الإسلام ويقسم أنه لو لا الله لما اهتدوه كيف وقد كان معهم أقران في نفس الظروف وفي نفس الأحوال وإذا بهم يضلون وصلون أعدى الأعداء للجين فإذا امتن الله عليك بالهداية علمت فضل الله عز وجل وشكرت نعمته وكذا فيما اعطاكم من المال اعطاكم من الولد فتفاول بين العباد من حكمه امه الله عز وجل كي تشكر نعمه الله سبحانه وتعالى ان احببته ان اشكر هو عز وجل يريد ان يشكره من انعم عليه بالنعام لان الحرمان من النعمه هو سبب لمعرفه قدرها والسعيد من وعظ غيره وبذلك اذا رايت من ابتلي فوعظ بذلك فهذه سعاده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أستعيد ونعظ بغيره واشتقيه وانشقيا في وطنه وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنه وهؤلاء في النار فاهل الجنه ميسرون لعمل اهل الجنه واهل النار ميسرون لعمل اهل النار رواه ابن جرير رواه احمد وابن حبان والبزار وهو حديث صحيح فحاول ابن اسحاق هتبدا الاعمال يعني الامر انق يعني مستأنف بدون قضاء سابق لا يدرى ما الامر وليس هناك اراده سابقه من الله في تقدير المقادير ام قد قضى القضاء قضى الله قضاء ونفذ او تنفذ ما قضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه قد قضى القضاء كما صرف عن ذلك بل امر قد سبق من قدر او الامر قد مضى من قدر قد سبق كما ياتي ان شاء الله فذكر النبي عليه الصلاة والتلاب أمر التقدير عند أخذ الذرية وكما ذكرنا أن هذا لا ينفي أخذ المثاق من جعله منافيا لأخذ المثاق فقط أبطل شيخ الإسلام الثامية رحمه الله يقول إن الروايات التي الصحيحة في ذلك التي ذكرت التقدير يوم القبضتين وكل كلامه هو وتلامذته يدور على ذلك وعجب والله أن يستدل بوجود التقدير على ما في اخذ الميثاق ده كلام لا دلاله فيه وجها ووجه لحد ذكرت اخذ الميثاق ما ذكرتش اخذ الميثاق وذكرت حديث اخرى والافعال لا تتعارض حتى يقال ان هذا هذه الروايات غير صحيحه بسبب هذه الروايات ازاي بس ده الروايات اللي فيها اخذ الميثاق في الصحيحين فكيف تعارض تعارض بعضها بعض فهذا ان اخذ الذريه كان معه الاشهاء التقدير فقط قول باطل بلا شك رغم انه نقول انه قالوا شيخ الاسلام وقالوا من القيم وقالوا ابن ابي العز صاحب شرح الطحاوي وهنا في هذا الحديث فائده زائده وهي الموافقه لما في لفظ الايه يعني شوف الاحاديث الاخرى ان الله مسح ظهر ادم اليس كذلك ان هو اضاع ظل جل الصفه جذورياته من ظهره فهنا ذكر من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه وقال: "ولايت جن ما ده روايه مهمه جدا وهي انها صرحت بالامرين معا جمع الامرين معا قال أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ففي يده توقع في قبضه اليمين وفي نقعوا في قبضه الشمال وذكر الشمال ثابت في يعني في احاديث كثيره ولذلك نقول ان شمال الرب عز وجل يمين مبارك وذلك ان شمال العباد ناقصه عن يمينهم أما شماله الرب عزب الله فلا نقف فيها أو أن لها إثمان تسمى الشمال وتسمى اليمين فلا تعرض الغرض المقصود أن هذه الرواية الصحيحة نص واضح في الجمع بين الأمرين وذلك يقول أن اللي يجعل الروايات الأخذ الميثاق مخالفة لروايات التقدير ويرد بذلك لأخذ الميثاق كلام باطل بلا شك الرواية دي من أصرح ما يرد عليه أنه ذكر الأمرين الإشهاد والتقدير ثم أشهادهم على أنفسهم ثم افاض بهم في كفيه قال هؤلاء في الجنه وهؤلاء في النار ارجمه مسترون لعمل اهل الجنه يعني وبعمل اهل الجنه يعملون بالطاعات واهل النار مسترون لعمل اهل النار مثل قلنا جميعا اهل الجنه كما ذكرنا الافعال لا تتعارض والاشهاد كان على الجميع والتقدير كان بعد ذلك ثم افاض بهم في كفيه فال اخذ العهد على الجنه قال ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وقضى القضيه اخذ اهل اليمين بيميني واهل الشمال بشمالي فقال يا اصحاب اليمين فقالوا لبيك تعبيد فقال انبتوا بربكم قالوا بلى قال يا اصحاب الشمال قالوا لبيك وتعبيد قال انبتوا بربكم قالوا بلى ثم خلق بينهم فقال له يا ربي بما خلقت بينهم قال لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ان يقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في طلب ادم فيه ضعف من اجل جعفر بن زبير ضعف ابن كثير وجعفر بن زبير وعبد بن حجر مسوك الحديث هو هذا لما يذكر في الشواهد للصحيح يعني يعني لا مانع من ذكر بعض ما فيه ضعف من هذا الباب إذا كان في حاجه مستقله في الذكر زي ان هو بعد ان القضاء كان سابقا على الايه على اخذ على التقدير ان القضاء سبق على اخذ النفاس والحديث السابق ان هو اشهدهم ثم ايه افاض بين في كفيه فذا الاولاني اظهر من الظاهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخرج الله ذريه ادم من ظهري هيئه بالضبط هو في اذيه من الماء النمل وهو في ماء يعني ضحله وكذا وله عنه رضي الله عنه قال ان الله تعالى مسح صلب ادم فاستخرج منه كل ما تمت هو خالقها الى يوم القيامه فاخذ منه الميثاق ان يعبودوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالرزق ثم اعادهم في صلبه فلن تقوم الساعه حتى يبدا من اعطى الميثاق يومئذ فمن ادرك منهم الميثاق الاخر فوفى به نفعه الميثاق الاول ومن ادرك الميثاق الاخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الاول وابن مات صغيرا قبل ان يدرك الميثاق الاخر مات على الميثاق الاول على الفطره هذا والله من احسن الكلام واوضحه في البيان ذلك انه ذكر اخذ الميثاق وذكر ان هناك ميثاق اخر وهو ميثاق الذي تاتي به الرسل وانه الذي تتم به الحجه فمن وفى بالميثاق الاخر واطاع الرسل اذا جاءوا ب تذكير الناس بهذا الميثاق الاول فبهذا تمت عليه حجه فاذا وفى بذلك نافعه الميثاق الاول وامن من ادرك الميثاق الاخر ميثاق الرسل فلم يقر به ولم يوحد الله لم ينفعه الميثاق الاول وهو الاقرار الاول من اجل مؤمن لان اقراره هذا نقضه وما وجدنا لاكثرهم من عهد فان وجدنا اكثرهم لفاسقين ناقضوا العهد فلم ينفعه الاقرار الاول ان العبره بالقوافي ومن مات صغيرا ذا على عمومه فيما يظهر من كلاد بن عباس وهو الطحيف مات صغيرا على عمومه بنقول بين المؤمن والكافر أولاد المسبكين وأولاد المسلمين مات قبل أن يدرك المثاق الآخر يعني مات قبل أن يعقل ما جاءت به الرسل مات على المثاق الأول على الفطرة قلت جمع بين الفطرة وبين المثاق الأول مفهوش نفي إن الفطرة تنافي المثاق له الأول افوز من الميثاق الاول ده العهد الذي اقره الله والاشهاد على ان فوز من رسل ربكم لا ينافي الفطره بل الصحيح ان الفطره اثر من اثار الميثاق الاول كما دل عليه هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه فلماذا ينطبر الخلاف بين يعني كلام السلف انفسهم بعضهم يعني حتى الكلام نفسه ينطبر كذا يقول لا ده الميثاق الاول هو الفطره ولا يوجد اشهاد ولا يوجد ميثاق وإنما شهادة حال بما يميل إليه الإنسان لا هذا كلام ما في الميثاق الأول تجذيب بهذه الأحاديث وهذا كلام منكر لكن نقول أن ميثاق الفطرة في الحقيقة هو أثر لميثاق عالم الظر أو لميثاق الذي أخذته الله عز وجل عندما استقل جذرية أدم من ظهره فالفطرة وهو أن الإنسان يميل الى توحيد الله ومعرفته ومحبته لو ترك بلا موانع وانه لو خلى بينه وبين الاختيار دون ان يهود او يمجس او ينصر لاختار الاسلام وهذا معنى الفطره التي فطر الله الناس عليها وهي المله ليس انها تفصيل ما جاء به الرسل ولكن في الاجمال في التدهر كما أن العهد كان إجمالا ألتت بربكم قالوا بلى أخذت عليك أن لا تشك به هذا إجمال وهكذا يميل الإنسان بفطرته إلى أن يوحد الله لو لم يمنع من ذلك لاختار الإسلام لاختار هذا الدين كما تدل عليه أحاديث كل مولود يولد على الفطرة هذه الفطرة كما ذكرنا أثر من آثار المثاق الأول أول كما ان الله فطر العباد على ان يعلمه ان الواحدة ندفل اثنين ده ده حاجة بديهية في العقول على ان كل شيء مثلا ده يسمى فطور كده ان كل فعل له فاعل تجزي شيخ السامة ما ما بيقول ان واحد لو الطفل التغير الذي لا يعقل ضربته من خلفي يوم يلتفت عشان يشوف يقولك ده اكيد حد ضربني ما يقولش ان هي الدربة جات ليه لوحدها كده هو يبص يشوف مين اللي ضربه فطرة في الانسان ففي فطرة في الانسان ان يوحد الله سبحانه وتعالى يميل الى ذلك وده في الحقيقه اثر كما ذكرنا من اثار هذا الحديث يجمع بين الامرين يجمع ان الفطره دي ما ورود العهد وان الله اشدهم وان الله ماسح طرب ادم فاستخرج منه كل نسب انه خالق واخذ منه الميثاق الا ان يعبدوه ولا يشركوا به قال هو انا عبد الله له ده كل ده لابن جريج انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشادههم من ظهورين ذريتهم قال اخذ من ظهره كما يؤخذ المجلس من الراس فقال له مؤسدهم على انفس ملائكة ربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهيدنا ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين هو ضعيف مرفوعا و هو ايضا موقوفا وهذا مما لا يقال من قبل الراس وليس مما اخذنا من اسرائيليات بل هذا مما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام لصحة الحديث به من طريق أخرى فهذا الموقوف الذي صحى ابن كتابنا هو موقوف ولكن حاجة عجيبة جدا من ابن كثير يجعل أن الوقف ده دلالة على عدم صحة المفاق هو ابن عباس حيقول الكلام ده من عنده ولا ابن عمر حيقول الكلام ده من عنده إنما هذا الكلام قاطعا دليل على أنه خسر ابن عمر لا يأخذ عن الإسرائيليات ولا يأخذ عن أهل الكتاب ثم إنه كما ذا كان ثبت مرفوعا فهذا الموقوف الصحيح اسناد يدل على على صحه المرفوع انه صحيح مرفوعا من جهه المعنى وان كان الاسناد الصحيح ما بقعه شيئ عمل ساكر موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه ولكن نقول قول ابن عباس وقول ابن عمر وغيرهم كما ساتي من السلف رضى الله عنهم وذه في ايضا موافقة لفظ الاية قال اخذ مختلف٧ من ظهره وقعدين قال من ظهورهم اذا ما فيش تعارض جيباه. لان كل جيل يخرج من ظهر الذي قبله من صلب الذي قبله فجميعهم اذا اخذ كل جيل من ظهر الذي قبله من ظهر الذي قبله ما ردهم الى من الى هذا فيصح ان يقال اخذ من ظهرك ويصح ان يقال اخذ من ظهورهم وكما ان كل جيل هو ذريه الذي ايه قبل والجميع ذريه ادم يبقى في تعارض ما بين اتقال ان هم ذريه ادم وبين هم ذريه بعضهم بعضا ده عجيب جدا لما يجي واحد يقول ان ده في طريق اختلاف اختلاف ايه ده ده مش اختلاف طبعا ده ده متوافق اختلاف تنوع ممكن نقول او في اختلاف في اللفظ والمعنى واحد لانه اذا كانوا ومن ذريتي بعضهم بعضا فهم في النهايه من ذريه ادم الايه ذكرت من ذريي من ذرياتهم والحديث ذكر انه اخرج ذريه ادم لا تعارض لان ذريه كل جيل بالنسبه الى الذي قبله هو من ذريه الذي قبله والى ان ينتهوا جميعا الى انهم من ذريه ادم وكل ذيل من ظهر الذي قبله والجميع في النهايه يكونون من ظهر ادم عليه السلام وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفس ما لست بربكم قالوا بلى الآيات خالف جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة ما كائن منه من آدم يعني فجعلهم في صورهم وذي الأرواح مصورة في صورة الأجساد في شكل الأجساد ولذلك بطول على كثيرا لما رأى أرواح الأنبياء في المعراج وصفهم بأوصف إليه لأنه رأى أرواحهم أرواح أرواحهم في صورة الأجزاء قال ثم استنطقهم فتكا لهم وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألا أستد ربكم قالوا بلى الآية قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا أنزين في عيلي أن لا تقولوا أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري والطريق جدا في ان الميثاق على الربوبيه ولا ايه والالوهيه قال ولا تشركوا بي شيئا واني سارسل اليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي في منتهى البيان ان هو اصلا ان هذا العهد والميثاق ليس حجه مستقله بل اذا جاءت الرسل وايه وذكرت يبقى اللي يجعل هذا العهد الاول حجه مستقله يخالف هذه الاحاديث الصريحه لانه لابد من تذكير الرسل لان الله يحب العذر سبحانه وتعالى يحب العذر من اجل ذلك ارسل الرسل عند الكتب سبحانه وتعالى قال سبحانه وابني تورث اليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاق وانذر عليكم كتبي قالوا نشهد انك ربنا و الهنا لا رب لنا غير ولا اله لنا غير فاقر له يومئذ بالطاع ورفع اباهم ادم فنظر اليهم فراى فيهم الغني والفقير وحسن الصوره ودنبل فقال يا ربي لو تبايت بين عبادك قال احببت ان اشكر را فيهم الانبياء مثل الترج عليهم النور سمعه ترج وهو المني يعني المصباح المنير وخص بميثاق اخر من الرساله والنبوه فهو الذي يقول الله تعالى واذا اخذنا من النبي ميثاقهم وهو الذي يقول فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله اذا من الفطره دي ثمر من ثمرات هذا الميثاق الاول مش منافله ومن ذلك قال هذا نذير من النذور الاولى ومن ذلك قال وما وددنا لاكثره من عهد ان كل اخذ عليه عهد الان حديث اسناده حسن رواه عبد الله بن احمد في زواد المسند والحاكم وابن جرير ولا الكائي في السنه موقوفا على ابي ابن كعب حسن اسناده الالباني في المشكل هذا الكلام عن الصحابه هل يعرف له مخالف هل قال احد من الصحابه لم يقع اشهاد ولا مثك لم يحدث ذلك بحمد الله اذا بنقول المساله دي ما فيهاش قولين في الحقيقه عند السلف هو قول واحد قول اللي عن الخلف ده كلام منكر وفي البغوي قال مقاتل وغيره من اهل التفسير ان الله تعالى مسح صفحه ظهر ادم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كي يأتي الضر يتحركون ثم مسح ظهر صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كي يأتي الضر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمته ولا أبالي وهم أصحاب اليمين وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشباب ثم أعادهم جميعا في صلبه فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل المفاق كلهم من أصلاب الرجال ورحمة النساء قال الله تعالى فيما نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم معه هذا المنفول عن مقاتل هو موافقة للأحاديث المرفوعة والموقوف على الصحابة التي تثبت أخذ المفاق والتقدير معا في يوم القبضتين قال بعض أهل التفتير إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها منه. تلك معنى قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله معا من اخرى بالايه وهو الاسسلام القهري الذي يظهر من الخلق في وجوده اثناء وجوده على الارض يقول واختلفوا في موضع المفاق قال ابن عباس رضي الله عنه ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة ورومي عرفوا عن نعمان بنا عبدالله ويشهر بموضع الله عنه يقول له الموضع الذي يبط عليه آلام عليه السلام ومن دعم عروض دليل نهاية ان هذا المخفر لهم زمن في الدليل فألقى الذيب وبينهم ترصا، فألقى الذيب وأخرج هذا عليه السلام من الدر، طرحهم من السماء، ثم مسح على ظهره فأخرج ذريته، ورؤي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعلهم بقولا يعلمون بها وقال سنن ينطقون بها ثم كلمهم قبلا، يعني عيانا وقال الت سب ربكم، وقال الزجاج وجائز من يكون الله تعالى ان يكون الله تعالى جعل لامثال الدر امثال النمل فهما تعقلوا به كما قال تعالى قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم مش جائز يعني ده هو جاء اخذ جائز عقلا يعني ويستدل على ذلك الا فلا شك انه قد وقع فهذا ثابت وارد بالنقول به قال البغوي فانقل ما معنى قوله واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وانما اخرجهم من ظهر ادم غير ان الله تعالى اخرج ذريه ادم بعضهم من بعض من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الابناء من الاباء في الترتيب استغنى عن ذكر ظهر ادم فاستغنى ذكر يعني من ظهورهم عن ذكر ظهر ادم انه مش لازم طالما انه كله من ظهورهم يبقى ما قالهم في النهايه لا ادم من ظهر ادم ان ابوهم جميعا فلا يحتاجوا الى تكرار الذكر فاستغنى عن ذكر ظهر ادم لما علم انهم كلهم بنوه واخرجوا من ظهر قوله تعالى واشهدهم على انفسهم اليس بربكم قالوا بلى اي اشهد بعضهم بعضهم على بعض وقول او كل واحد على مثله فبابي قالوا شهيدنا ان تقول قرأ ابو عمرو ان يقول او يقول بالياء فيهما يعني في الموضعين ان تقول انما اشرك اباؤنا او تقول ان كنا ان تقول انما كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل قالوا ابو عمرو قرأ في الموضعين ان يقول او يقول بالياء وقرا الاخرون بالتاء ان تقول واو تقولوا اختلفوا في قول سيدنا قال الصديق خبر من الله عز وجل عن نفسي وملائكته انهم شهدوا على اقرار بني ادم وقال بعضهم هو خبر عن قول بني ادم اشهد الله بعضهم على بعض فقالوا بلى سيدنا وقال القدوي ذلك من قول الملائكه وفيه حذف تقديره لما قالت ذريه بلى قال الله عز وجل الملائكه يشهدوا قالوا سيدنا الروايات الاولى ظاهره في انهم هم الذين شهدوا والله اعلم نقال واشهدهم على انفسهم الظاهر هما ايه والظاهر الايه ان هذا قالوا شهيد ما يبقى هم الذين قالوا وقوله ان يقولوا يعني واشهدهم على انفسهم ان يقولوا اي لا لا يقولوا كاو كا كراهيه ان يقولوا ومن قرأ بالتاء ان تقولوا فتقدير الكلام اخاطبكم البست بربكم او خاطبكم انت بربكم لا تقولوا يوما القيامه إن كنا عن هذا غافلين أي عن هذا المثاق والإقرار فإن قيم كيف يلزم الحجة واحدا لا يذكر المثاق الحقيقة إن بعض الناس من جهله التزم بأن الحجة لازمة من غير دعوة بصف وقالوا ده المثاق ده وآيات المثاق دي دليل على أن العقول قد ركب فيها معرفة التوحيد فالشر ومعرفة الحسن من القبيح واجب عقلا هذا كلام معتزل هذا وبالتالي فاوجبه على الناس الايمان والتزام الشرائع بدون ورود الشريعه لان العقل يعرف الحسن من القبيح واوجبه على الناس العذاب بدون دعوه الرسل وده دايلًا كثير من جماعات التكفير على اصلهم فعلا ان هم فعلا كلام المعتزله والخوارج الذي يقولون به اللي يحتجوا باث الميثاق على ان التوحيد قامت به الحجه من غير بعثه الرسل ومن غير بلوغ دعوه الرسول وهذا من أبطل البطل وكلام اهل العلم يرد عوان لماذا قلنا الروايه بتاعه حديث ابو ابن كعب قال واني مرسل اليكم رسلي وانذر عليكم كتبي واني سارسل اليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وانذر عليكم كتبي اذا اذا ربنا عز وجل انما اتم عليه هذه الحجه بماذا بارسال الرسل يبقى يجي واحد يقول ان الحجه دي حجه مستقله من الذي قال ذلك اتقى القران انها حجه مستقله أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر بذلك بل الذي في القرآن والسنة قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرثد الرسول وأنزل الكتب يبقى ربنا يقيم عليهم حج بعد حج بعد حج وذلك لأنه يحب العذر يبقى أنت ضيقتم ما وسعه الله اللي بيقولوا أن الحج دي لازم لناس من غير بعثة الرسول بعد ذلك آية الأحاديث صريحة في أن أحدا لا يعذب إلا بعد أن تبلغه قال نبي عطاء اربعه يحتجون يوم القيامه رجل اطم ورجل احمق ورجل هرم ورجل مات في الفتره فيقول الذي مات في الفتره ربي ما اتاني لك من رسول اذا ما بلغوش رسول يقبل حجته عند الله عز وجل فانتوا منين جبتوا بقى ان الانسان تلزمه يلزمه الميثاق الاول وهو دعوه اللي هو الذي تعلم الضرب او الذي في سوره الضرب من غير دعوه بلوغ دعوه الرسول ما يدخل أحد النار إلا بأن جاءته النذر كما قال الله عز وجل كل ما ألقي فيها فوج إن سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير كما للآيات اللي فيها بتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني لم ينذر آباؤهم على طح القولين قلنا لم ينذروا إنذر منه خاصا بهم يعني ما قالهم شي رسول خاص بيهم بس بلغتهم دعوة النذر ليه الاخرين وقلنا قبل كده ان طالما ان دعوة الرسول كلها واحدة ودين الرسول واحد فقد لازم كل انسان بلغته دعوة رسول واحد ادي واحد الله اما الشرائع فهي لمن ارسل اليهم ايه ذلك الرسول يبقى خاص للقوم يخاص الا النبي عليه الصلاة والسلام فشريعته ملزمة الناس يكشل كلام الباغوي تكملته قال فان قيل كيف يلزم الحجة واحدا لا يبكر المثال قيل قد اوضح الله تعالى الدلائل على وحدة نيته وصدق رسله فيما اخبر فمن انكر كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجه وبنيانهم عدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد اخبار المخبر صاحب المعجزه كلام البغوي واضح جدا في الانتصار لطريقه السلف ان الحجه انما قامت انما في الحقيقه تمت واصبحت مؤكده ببعثه الرسل يبقى النيثاق حجه فعلا بس لما تبلغ دعوه الايه الرسل والفطره كذلك حجه بس لما تبلغ دعوه الرسل وإلا فاللي بيقول إن العهد الأول هو الفطرة فقط وهو شهادة الحال على أنفسهم بالربوبية بيقول الكلام ده وأهل الكفر بينكروه عن نفسهم في مسألة الفطرة وبيقولوا لا ما من لايش في نفسينا إن احنا نميل إلى التوحيد ولا حاجة يبقى أنت رجعت إلى ما كنت ترده يبقى إمتى حنثبت عليهم إن الفطرة كذلك لما تفهد دعوة ايه الرسل وتبلغهم دعوة الرسل إن الرسل هي التي توقظ في الإنسان حقيقة الفطرة وتذكره بما ثبت في فطراته وتقيم عليه الحجة بان واحد زاد واحد ثواثين زيها عامل بما مضمون ذلك يعني بما في قوة وما هو اقوى من ان واحد زاد واحد ثواثين انذا فطر في الانسان فالرسل كلها بتذكر الانسان ان هذا الخلق لا يمكن ان يولد بغير موجد ولا يمكن ان يولد بغير حكمة فلا يجب أن, ان يفكر ان ما الذي اوجدها فيقوله الخالق عز وجل زي ما قلنا ربنا فتر ان ما فيش مثماري ادهى في الحتم غير واحد ما يدقه ولو عاقل ولو كده هيقول لا ده لازم دقه عشان سبب فلما تلاقي الكون كمال الاتقان ده تقوم تقول انها خرق عاده اعوذ بالله ده كلام مش ممكن كما ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى وما قرص الجن الا ليعبدوه يقول قوله او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكننا ذريه من بعدهم يقول انما اخذ على الميثاق عليهم الا تقولوا ايوا المشركون انما اشرك اباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكننا ذريه من بعدهم اي كنا اتباعا لهم فقد دير بهم اتجعلوا هذا عذرا لانفسكم وتقول اف تهلكنا بما فعل الموطلون اف تعذبنا بذئنه اباءنا الموطلين فلا يمكنكم ان فلا يمكنهم ان يحتجوا في هذا الكلام بعد تسجيل الله تعالى باخذ الميثاق على التوحيد وكذلك نفصل الايات اين يبين الايات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من كفر التوحيد انتهاكا للعهد وهناك حكمه بديعه في انه اذا ذكر الله الناس بميثاق الاول بالميثاق الاول وهم في ظهر ابيهم اذ بتغيروا من ظهر ابيهم يعني نقطه لطيفه جدا وهي ان الناس في ذلك الوقت كلهم بدرجه واحده وليس ان احد يؤثر على احد في هذا الموقف ولا شك ان الاباء يؤثرون على الايه على الابناء ولكن هذا التاثير ليس ملغيا العقل الايه الابناء وبعدين لو نتذكر ان في ع... في ذلك العهد الاباء والابناء كلهم كانوا في لحظه واحده وكانوا بلا تاثير كله وقد اقر على نفسي شخصيا فالتوحيد مساله شخصيه الايمان بالله عز وجل وتوحيده وعبادته تكليف شخصي مباشر ما ينمولوش اعتبار ان الاباء كانوا متبنين او كفار ولذلك كثير جدا من اعظم شبهاتهم في انفسهم وفي غيرهم مساله تقرير الاباء والاجداد يعني اكثر الخلق انما يشركون بالله لماذا لاجل التقليد وكثير جدا من الناس يقولوا طب وهم ذنبهم ايه اليهود والنصارى والمسيحيين ولا اعوذ بالله ما طلعوا لا وباتوا كده ويجعلوا ذلك زي الطويل والقصير وذكروا الانثى والمثري والاجنبي كل واحد وراه في الدين ما ذنبنا ايه لو كل واحد طلع كان لا حاجه ثانيه كان بقى حاجه ثانيه نعوذ بالله لا لما لما الناس كلها مباشره اخذ الله عليهم عهد مباشره بدون ما يكون ان في جيل قبل جيل ده كلهم في نفس اللحظه جميعا متساوين في المساله دي وذلك كل واحد ربنا خلق له عقل وربنا قادر ان يجعله ادراك يقوم يدرك ان الامر ده لا لا فرق تاثير التقليد تاثير اختياري اقصد يعني ايه يعني انت من ربنا جعل لك قدره على ان انت تسيب دين الاباء اقول لك ده ده اذا كان باطل وانك تختار دين الحق وبالتالي فلا عذر لك ان التقليد ان وجود اباء سبقوك على الكفر لا يلغي اختيارك ولا يلغي ارادتك وعقلك ولا يلغي فطرتك بل انت ما زلت تريد الحق ايها الانسان نيجي بقى للكلام الغلط بيقول قال ابن كثير رحمه الله عجيبه الحته دي شويه طبعا يعني. بس هو طبعا التقليد هو السبب تقليد شيخ لثاني ثاني من تلاميذته قال ابن كثير رحمه الله ذهب طائفه من السلف والخلف ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطروهم على التوحيد كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره وفي ذات على هذه المله فابواه يهودان وينصران ويمدسان كما تولد البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من دعاء اخرجه ابو المكره يعني البهيمه عندما تولد تامضه كامله رغم ان ابوها وامها ممكن تكون ايه موجدعه مشقوقه الاذن شقاها المشركون للالهه لكن لما تيجي تخلف تخلف ايه تخلف واحده سليمه وكذلك الانسان اللي تهود او تنصف لما يبقى ابناء يولدون ايه على الفطره يميلون بطبعه الى يميل التوحيد على هذه المله لو ترك وشانه لو ما حدش شق اذن البهيمه هتفضل جماعه لو ما حدش تهود ولا نفطر ولا مدجه المولود هيفضل ايه مسلم يبقى يا مسلم عن ابي بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فجالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احلال لهم حيث هو كلمه خلقت عبادي حنفاء والحنيف هو المائل الى الله المردى غير وقال الاسود بن ثري من بني سعد قال زوج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع غزوات قال فتناول القوم الذريه الاطفال بعد ما قتلوا المقاتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه يعني حزن وغضب عليه الصلاه والسلام شق عليه ان يقتلوا الاطفال ثم قال ما بال اقوام يتناولون الذريه فقدر الرسول الله عليه الصلاه والسلام ابناء المشركين فقال ان خيركم ابناء المشركين الا انها ليست نسمه ما تنتولد الا ولدت على الفطره فما تزال عليها حتى يبين عنها نسبها يعني حتى يبلغ ويعقل فبواه فبواه وهو ادناها ومنصره صحيح قد دليل على سبب وعدله المنع من قتل الايه الاطفال وهو انهم عند الله عز وجل وانذرت عليهم احكام الكفر اذا سو ونحو ذلك جلست بهم وبيعهم ونحو ذلك ده في احكام الدنيا الظاهره ده بالظبط كده لو ومات ابناء الكفار نسيبهم يدفنهم عندهم ولو ماتوا نرثهم ورثوهم وهما لو ماتوا دول يرثوا دول وكذلك يقر هؤلاء الاولاد على الجزيه اذا بلغوا دون أن يقال أنه أنتم مرتدون بأحكام الدنيا وذلك هم مع أبائهم لو قتل المسلمون بغير قفض هؤلاء الذرية لم يضمنوا ولم يقالوا قتلتم مسلمين وعليكم الكفار إذا لو حرب مثلا فحصل ضرب بسا بما يعم إطلافه بالقنابل ونحو ذلك فمات أ أ أ ذرية فهؤلاء لا يضمنون يعني ما يزالش عليكم الكفار ودية مثلا بأجل أن هؤلاء في أحكام الدنيا أحكام كفار مع أبائهم واما في احكام الاخره وبالتالي امر القتل ده متعلق بان هو لابد ان يكون عن جنايه هؤلاء لم يجنوا شيئا فلا يقتل هؤلاء الاولاد يقول تكميل الكلام كثير بقى يقول قال الحسن ولقد قال الله تعالى في كتابه وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم يعني ان هو بعد ما ذكر الحديث ده ارى الايه طب هل في كلام الحسن ده دلاله على انه بينكر اخذ النشف والله ما في دلاله نهائيا يبقى ازاي نجع ان ده قول ثاني اصلا ده هو بي ده بيؤكد المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابي وغيره ان سبب الفطره دي هو ايه هو المشاق الاول يبقى فين ان ده متعارضين وده قول ثاني وانه شوف بقى الكلام اللي جاي بيقول ولقد قال الله قالوا ولهذا قال واذا اخذ ربك من بني ادم ولم يقل من ادم لم يقل من ادم ادبنا عن ذلك كده ان ان هو لم يقل من ادم لانه معروف ان هو اذا كان من بني ادم فهو في النهايه من ايه من ادم واستغنى بذكر ذلك يعني بني ادم عن عن ذكر ادم وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهري ذرياتهم اي جعلهم اي جعل مثلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الارض وقال ويجعلكم خلفاء الارض وقال كما انشاكم من ذريه قوم اخرين ثم قال تعالى واشهدهم على انفسهم اليس بربكم قالوا بلى اي اوجدهم شاهدين بذلك شوف الكلام بيقول اوجدهم اي في الدنيا بعد ولادتهم شاهدين بذلك قائلين له حالا قال الشهاده تكون بالقول كقوله تعالى قالوا شهدنا على انفسنا والرسم الحياه الدنيا وتاره تكون حالا كقوله ما كان للمسكين ان يعمر ما تريد الله شاهدين على انفسهم بكم اي حالهم شاهد عليهم بذلك لا انهم قائلون ذلك وكذلك قوله تعالى وانه على ذلك لشهيد من إن انسان شهيد على نفسه كما ان السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله تعالى وااتاكم من كل ما سالتم قم مقرين بان الشهادة تكون على نوعين شهادة حال وشهادة مقال نص الايه ان هي شهادة حال ولا شهادة مقال ربنا بيقول قالوا شهدنا ام تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين كده ده نص الايه انها شهادت مقام يبقى ازاي تقول قائلين له حالا ليه ينفع تقول تقول شاهدين له ايه حالا ده لو كان كده كنت بقى تعذر كل من قال بخلق القران لانه هو بيقول قال طب ارد عليه اولها فانت اولتي ايه قالوا شهدنا ده كلام غلط جدا ليه لان هو ربنا ذكر القول والقول لا بد يكون الاصل حمله على حقيقته ما نحملهوش على كلام نفسي او شهاده حال الشهاده كده لكن الشهاده ما لو ما وردتش لفظ الايه شهده شهدنا فقط ده قالوا شهدنا يبقى نص الايه ده انت هو استدل على ان قالوا شهدنا على انفسنا بان فيها لفظ ايه قالوا دي شهاده مقال الايه اللي استدل بيها ان الشهاده تكون بالقوس كقوله قالوا شهدنا على انفسنا جابها منين اللي شادت مقال ان فيها لفظ ايه قالوا طب ما ده نفس الكلام الموجود في ايه الايه الراء لي قالوا شهدنا قالوا سيدنا انت قول يوم القيامه ان كننا عن هذا غافلين بنص الايه فيها القول يقول قالوا وكل اللي جابوه بعد كده في الحقيقه لا معنى له او خارج عن موطن النزاع قالوا ومما يدل على ان المراد بهذا ان المراد بهذا ان المراد ان هو الستره فقط ان جعل هذا الاشهاده حجه عليهم في الاشراك فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لا كان كل احد يذكره يقول فلو كان قد وقع هذا الكلام ده يتا من ان هو بينكر الوقوع مين الذي قال هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم لاثبت فالصحابه كلهم والتابعين كلهم يجي يقول كما قال هذا من قال واي حد اللي قال ده نص الايه اصلا فالكلام ده كلام باطل جدا يجب ان يرد عليه قائله كائنا من كان بيقول لك انا كل احد يذكره ليه هو مش حصل ان احنا احنا صغار مش فاهمين مش فاكرين حاجه وقد وقع تبقى ايه المشكله اذا كان هناك من يذكر اذا كان هناك من يقيم الحجه بالتذكير بيقول لي يكون حجه عليا فان قيل هو عارف ان الجواب فعلا ان هو ان الرسل ايه اخبرت فان قيل اخبار الرسل دي كاذب في وجوده فالجواب ان المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم بالرسل من هذا وغيره طب وهل هذا التكذيب يسقط الحجه عنهم الجواب على عن الكلام ده هل هذا التكذيب يجعل ان ما جاء به الرسل طاقه ملوش اطباع طبعا باث ده لازمته الحجه رقم تجريبي ومن ضمن ما يكذبون به ما جاءت به الرسل من ان كل مولود يولد على الايه على الفطره وانت زي ما قلنا النصارى بيقولوا كده ولا اليهود بيقولوا كده ولا المسيحيين بيقولوا ان الفطره كذلك بيقول وهذا ذؤل حجه مستقله عليهم فين بقى حجه مستقله ده الادله كلها بتقول ان هو ايه جزء من الحجه تتم بعد الرساله يقولوا فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال أن تقولوا أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الغافلين عين التوحيد أو تقولوا إنما أشترك أبونا بيقول قلت ليس بين التفتيرين منافاء ولا مضادة ولا معارضة لا في الحقيقة لا الشاء. ده واحد بيقول ده ما حصلش ولو كان حصل ما كانش بقى كذا يبقى زي ما فيش معارضة التفتير ده هو ما فيش معارضة بأن فيه فطرة وفيه إيه بيذاق قوله اللي رجعه في الحقيقه ان هو ردح قول السلف الشيخ حافظ بس هو بيحاول يقول كلام كثير مش معارض لا هو معارض وده مش قول طائفه من السلف ده قول الخلف نفس الكلام اللي ذكره صاحب التحاويه في وضوح الترجيح بذلك بيقول النزاع فيه بين اهل السنه من السلف والخلف في المساله دي في مساله الإشاده عليهم بيقول اما الإشاده عليهم هناك هو كله بيحمل على ان هناك تقدير ثابت فبيقول اما الاشهاد عليهم فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر هو مكتوب ابن عمرو هي ابن عمر ومن ثم قال قيون مختلف والخلف ان المراد بهذا الاشهاد انما ما فطروهم على التوحيد كما تقدم في حديث ابي هريره ثم ذكر طبعا الكلام ده زي ما قلنا اذا كانت صحابه ما اختلفوش يبقى مع ان الاثار مش موقوفه بس الاثار فيها هي اثار ايه صحيحه مرفوعه يقول واعلم ان من المفسرين من لم يذكر سوى القول لان الله استخرج ذريه ادم من ظهره وشدهم على انفسهم ثم عادهم كالطالبي والبغوي وغيرهما ومنهم من لم يذكره بل ذكر انه نصب لهم الادله على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كذا زمخشري عيب والله يجيب الزمخشري قصاد مين قصاد يعني كلام الطرف كلهم يقول منهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي وكرطبي وغيرهم لكن نسب الرازي القول الاول الى اهل السنه اللي هو الاشهاد والثاني اللي هو ان هو الادله العقليه على الربوبيه الى المعتزله ولا ريب ان الايه لا تدل على القول الاول يعني ان الاخذه كان من ظهر ادم وانما فيها ان الاخذه ان الاخذه من ظهور بني ادم ده اجدنا من هذا الكلام بوضوح ان هو ده متلازم وبعدين ما ادلوش ازاي على ذلك مع تفسير النبي عليه الصلاه والسلام وتفسير السلف يقول انما ذكر الاخذ من ظهر ادم والاشهاد عليهم هناك في بعض الاحاديث وفي بعضها الاخذ والقضاء لان بعضهم الى الجنه وبعضهم الى النار كما في حديث عمر رضي الله و في بعضها الاخذ و اراءه ادم اياهم من غير قضاء ولا اشهاد كما في حديث ابي هريره بتاع داوود والذي فيه الاشهاد على الصفه التي قالها اهل القول الاول موقوف على ابن عباس رضي الله عنه طبعا انت عند غير ظاهر لان هو في احاديث مرفوعه ثابته فلا عذره بهذا الكلام يقول الذين وتكلم في الحديث وهو الموقوف تكلم اه فيه اهل الحديث ولم يخرجه احد من اهل الصحيح غير الحاكم والحاكم معروف التاهل رحمه الله واكنوا ما خرجوش اهله اهل صحيح ما خرجوش حديث انس البخاري بص ما خرجوش حديث انس اخذته عليك انت بظهري ادما ان لا تشك بي ذاك هو مش جايبه خالص كده وسط الكلام الذي فيه القضاء بان بعضه انزلنا وضمن نار دليل على مسائل القدر وذلك ثوريد كثيره ولا نزاع فيه بين اهل السنه وانما يقال في ذلك غير المبطلون الى ان قال دو القول الاول اللي هو القول بالاشهاد متضمن لامرين عظيمين احدهما كون الناس تكلموا هنا اذن واقروا بالايمان وانه بهذا تقوم الحجه عليهم يوم القيامه ايه العجب في ان الناس اقروا كما قال الله في عجب في ذلك اديب والله هو اللي بيتعجب اما ان يكون ده حجه فانما كان حجه بماذا بيرتد الرسل يبقى ايه المشكله هل ذكر ان هذا مستقل فقط انما ذكرهم بهذا في القران لالا يقول ذكره الله عز وجل لا يكون عليه حجه بعد ذلك لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل دول افتاني ان الايه دلت على ذلك والاي لا تدل عليه بوضوح دول الايه ما تدلش على القول بتاع الشهاده عجيب والله العظيم لولا يعني لو ان ربنا اللي قدر يدخل منهم الكلام ده كان واحد قال ده مين ده ما فيش حد يفهم في اللغه يقول الكلام ده فضلا عن علماء مسايخ كبار لكن هو فعلا التقليد الامم احدها بيقول ايه الوجودي انه قال من بني ادم ولم يقل من ادم وده ده رد ده رد ببطل بلا شك لان اللي اذا كان من بني ادم فهو في النهايه من ايه من ادم والثاني انه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهري برضه نفس الرد الثالث انه قال ذريتهم ولم يقل ذريتي طب ما ذريتهم هم في النهايه كلهم ايه ذريته الرابع انه قال واشهدهم على انفسهم ولا بد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به يعني لما اجيب واحد واقول له بينه على نفسك ان انت اعترفت واقررت واجيب له بينات على ذلك ما يلزموش البينات دي ونقول له فعلا ده انت اللي اعترفت على نفسك ساعتها بان عليك مثلا كذا وكذا لو واحد جاي اتنين جاب له واحد شهود جاب اتنين قالوا احنا سمعنا فلان بيقول ان عليه كذا وكذا اللي فلان يلزمها تقول له انا ماشي انا ما قلتش يلزموا ان انت اعترفت بالبينه يبقى منين لابد ان يكون الشاهد ذكر من مساهده به وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار إلى أن يقول الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الاشتاد قام للحجة عليهم لألا يقول عم القيامة إن كنا عن هذا غافلين والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة نمسك في الفطرة دي هي الفطرة حجة مستقلة هتحمل الآية على الفطرة طب يا الفطرة مش حجة مستقلة لأن أنت مقر زي مكل المقرين من أهل السنة خلاف لمعتزلة لأن لو واحد ما بيضيه جاعة الرسل لا تكون الحجة قد, قد قام يبقى أنت فين الحجة بالفطرة قد قامت لما جاءت دي الرسل طب ليه ما تقولش نفس الكلام ان الحجه بالميثاق الاول قد قامت لما جاء دعوات الرسل قال اسات التذخيرهم بذلك الا يقولوا ان كنا عن هذا غافلين ومعلوم انهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب ادم كلهم واشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره احد منهم ولكن يشهد به المؤمنون كما يقبلون خبر الصادق فيما كان قبل ولودهم السابع قول تعالى او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم فذكر حكمتين في هذا الاخذ والاسهاد ان يدعه الغفله او يدعه التقليد فالغافل لا شعور له اجبنا عليه انه قد ذكر فيلزمه التذكر المقلد متبع في تقليد في تقليده لغيره ولا تترتب هاتان الحكمتان الا على ما قامت به الحجه من الرسل والفطره ادخال الفطره هنا متابعه والا فندخل ميثاق الرسل ميثاق الايه الذر ايضا متابعه يقول افاتهم افاتهم أفتغلي يقول افاتهم المنذرون اي لو عذرهم بوجودهم وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحان انما يهلكهم بمخالفه الرسل لمخالفه الرسل وتكذيبهم فلو اهلكهم بتقليد ابائهم في شركهم من غير اقامه الحجه عليهم بالرسل لاهلكهم بما فعل المنذرون لا باطل هذا الكلام قطعا لانه كما ذكرنا انما يهلكهم بتكذيبهم بعد بلوغ دعوه الرسول فقامت عليهم الحجج كلها كانه بيجع انه يعني انه مش عايز يثبت حجه قبل ذلك لا هي حجه جزء من الحجه حجه ثبتت لما ثبت غيرها اقرار ثبت بالبينه عليه فما المانع من هذا التاسع انه سبحانه اشهد كل واحد على نفسه انه ربه وخالقه واحتاج عليه بهذا الاشهاد في غير موضع من كتابه تقول تعالى ولا انسئلتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله فهذه هي الحجه التي اشدهم على انفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رتل بقولهم اف الله سكن فاضرب السماوات والارض وهذا لا مانع ولا مخالف فيه لاثبات النفاق الاول ثم انه رب وخالقه ومعبوده الحق كذلك وبعدين هناك من البشر من ينكر هذا ايضا او يقول ما علمتم لكم من اله غير وهناك من يقول وما يهلكنا الا الدهر يبقى كونهم ينكروا ذلك فهل يعفيهم من المسؤوليه ولما ان الحجه قد قامت يقول العاشر انه جعل هذا ايه وهي الدلاله الواضحه البينه المستلزمه لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول وهذا شأن ايات الرب فانها ادله معينه على مطلوب معين مستلزمه للعلم بها فقال تعالى وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون يقول وانما ذلك بالفطره التي فطر الناس عليها الناس عليها لا تبديل لخلق الله سبحان الله يقول لا يتخلف عن المدلول كم تخلف عن الاستدلال بالفطره المتخلفه لو جعلتها الفطره بس يزابة. كل الادله بتاعتك تنقلب عليك لكن هي ربنا فصل الايات لما ذكرهم بذلك العهد في القران فصل الله الايات وبين ووضح واذا كنتم تفصلوا الايات الاخر القرانيه وهذه فيها بيان العهد الاول والميثاق ولتفطن لي هذه الحجه ابن عطيه وغيره ولكن هاب مخالفه ظاهر تلك الاحاديث التي فيها التطريح بان الله اخرجهم واشدهم على انفسهم ثم اعادهم والله ونعم ما فعل من لسان يهاب مخالفه الايه هو هو الجراه على مخالفه الاحاديث حاجه كويسه يعني ده انا ده مش سلف دول اللي بيتكلموا مش سلف مش انا مش اتبع السلف بس هي موجوده في الكتب دي موجوده في طرح الطحاويه اللي هو تف... يعني كتاب سلفي فعلا بس دي زله فعلا زله شديده جدا ولو كذا حكى القولين ابو منصور المدرسي في كتابه التاويلات ورد القول الثاني وتكلم عليه وما الى ذلك هذا الكلام باطل بلا شك ولا شك ان الاقرار بالربوبيه امر فطري الشرك حادث طارئ بل الاقرار بالالهيه ايضا امر فطري بل الاحاديث داله على الاقرار بالالهيه امر فطري وليس فقط بالربوبيه كل الكلام اللي جاي برده كذلك فعجيب والله بس للتنبيه لانه هو فعلا الكلام ده في الشرحة التحوية وفي تفتير ابن كثير ودي كتب كلها يعني متلقاب القبول عند جميع الثلفيين تضمنت مثل هذا الكلام المخالف لمنهج الثلفيين والمخالف لكل الثلفي دون الله عليك ما فيها جابوا من عن الثلفي شوفوا الكلام كله عملي يرفوا يدور طب جبتوا من قال ان ما كانش فيه اخذ ميساق مين اللي قال ان ان ان ان هو انما هو فطره ولم يكن هذا كما ولو كان هذا وقع كما قال من قال مين اللي قال كده واحد ثاني يقول هاب مخالفه الاحاديث المصرحه بذلك هي الاحاديث دي عجيبه جدا ده الواحد يخاف يخالف التابعين لازم يخاف يخالف الصحابه بلا شكل اللي ما تعرفش عنهم خلاف ده ده ابن القيم نفسه في يعني عالم الواقعيين منتشر انتصار عظيم ان ان ان اذا قال الصحابه قولا يبقى لا يجوز مخالفته ولا نوع فلا مخالف اذا كان بقى الاحاديث صحيحه مرفوعه وفين حديث انس ما جاش يفصل ده الكلام الشيخ هنا بيقول ان ليس بين التشتين منافاه لا قطعا في منافاه وهو رجح في الاخر ان هو الميثاق المواثيق ثلاثه ميثاق وهم في ظهر استغري ظهر ادم كما قالوا هم المفسرين والميثاق الثاني ميثاق الستره والميثاق الثالث ميثاق بير ده كلام حق فعلا لكن المشكله كلها في ان هو يقول ايه انها في مخالفه لا في مخالفه طبعا ونحن لا يعني نحارب الحق احدا ان واحد اذا ظهر وخلفته للثلاث نرد ولو كان اللي بنتعلم منه ان احنا نتبع دي ثلاث كل قول هذا استصغ